الحمد لله صلواته والسلام على رسول الله ما بعد معنا اليوم السؤال الخامس والعشرون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله يقول السائل فيها صن يقول السائل فيها صنف من الناس يتعصب لمذهب من المذاهب أو عالم من العلماء وصنف آخر يرمي بذلك عرض الحائط ويتغافل عن توجيه العلماء والأئمة فما هو توجيهكم في ذلك فأجاب الشيخ زاو الله خيرا قال نعم هذان على طرفين نقيض منهم من يغلو في التقليد حتى يتعصب لأراء الرجال وإن خالفت الدليل وهذا من مذموم وقد يؤول إلى الكفر أي يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة وهذا تفريق فذكر بعد ذلك عزا الله خير أن من الناس من هو مفرق ومنهم من هو مفرط فالناس بين إفراط وتفريط يعني بين غلو ومجاوزة حد وما بين تقصير لا يصل إلى درجة الاعتدال وهذا الأمر أمر الإفراط والتفريط ليست في هذه المسألة في كل أمور الدين فالأمر كما قال موسى بن أبي عائشة وحوحة دائمة السلف قال ما أنزل الله تبارك وتعالى من أمر إلا وكان للشيطان فيه نزغة عنه. نزغة إلى إفراط وأخرى إلى تفريط ولا يباري بأيته ما ظفر ما عنده مشكلة يأخذ منك يصل معك إلى الغلو أو إلى التقصير لأنه يفوز منك بانحرافك عن الطريق المستقيم هذا الذي يهمه في الأصل أن ينحرف بك عن الطريق المستقيم سواء انحرف بك إلى جهة اليمين أو جهة الشمال لا يهم لأنك انحرفت في النهاية وضللت هذا الذي يريده التعصب للرجال هو داء عضال بل إنك لو تأملت في أمور الدين كلها لو وجدت جميعها أو أكثرها ناتج عن هذا الأمر من أول أمر الجاهلية ما الذي منع الجاهلية أهل الجاهلية من الدخول في الإسلام إن وجدنا آباءنا على أمة هذا الذي منعهم وجدوا آباءهم على ملة على دين ولا يريدون أن يفارقوا دين الآباء تعصبا لآبائهم وهكذا الحال مع اليهود والنصارى وغيرهم ألم يأمرنا الله تبارك وتعالى بترك سبيل اليهود والنصارى والغلو في ديننا وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فقال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين غالت النصارى في عيسى عليه السلام فجعلوه ابنا لله غالت اليهود في عزير وهكذا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستسير على نفس الطريق حذو القذة بالقذة ليس المقصود جميع الأمة لكن سيكون في هذه الأمة من يسلك تلك السبل وهذا ما حصل الآن الشرك الذي وقع في هذه الأمة من قبل الشيعة ومن قبل الصوفية من أين جاء من في الأشخاص غلو في أصحاب القبور حتى عبدوهم مع الله تبارك وتعالى بل صارت الرافضة الشيعة والصوفية يعتقدون في الأولياء ما نعتقده نحن في رب العزة وأنه خاص به من التصرف في الكون ومن تحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى أو غير ذلك من مسائل هي خاصة برب العزة تبارك وتعالى يعتقد الآن الرافضة والصوفية فيها في أوليائهم أنهم يشاركون الله تبارك وتعالى فيها وأيضا في عبادتهم يعبدونهم مع الله يسجدون لهم يطوفون لهم يذبحون لهم ينذرون لهم يدعونهم كما نفعل نحن مع رب العزة بارك وتعالى وكما نخصه بذلك هم يأخذون هذه العبادات ويصرفونها لغير الله كما كان يفعل كفار قريش مع الأصنام هم استبدلوا الأصنام بالأولياء فقط بس هذا الفرق بينهم هذا التعصب وما يؤدي إليه بارك الله فيكم تعصب للرجال خطر عظيم على دينك فاحذر ومن هذا التعصب, التعصب لأصحاب المذاهب والتعصب للمذهبية مذهب مالك والشافعي مذهب بحنيفة مذهب أحمد من يدخل في المذهبية يتعصب لها هذا داء أدى ذلك بأصحاب المذاهب إلى رمي أدلة الكتاب والسنة من خلف ظهورهم والتعصب لأقوال الرجال فتعصبوا لها وأدى ذلك إلى انحلال الناس عن دين الله بسبب هذا التعصب وحصل بينهم من القتل ما حصل بسبب التعصب للمذهبية يقول أحد العلماء نسيت اسمه الآن لكنه ماذي الخبر موجود في سير عنام نبلاء قال مررت على هرية من القرى وكان فيها الأحناف والشافعية وكان بينهم نزاع الأحناف كانوا يكفرون الشافعية وينزلون بناتهم منزلة أهل الكتاب فيتزوجوهن بمنزلة أهل الكتاب النزاع بينهم في مسائل الإيمان وحصل بينهم نزاع كبير قال وكانت تلك القرية عامرة قال فالطلق فسرت من خلالها ثم لما رجعت إليها وجدتها خرابا قال ما الذي حصل قالوا تحارب تقاتل الأحناف والشافعية فأدى إلى هذا انظروا إلى التعصب للمذاهب إلى أين أدى وللأسف للأسف الشديد تجد الآن بعض المشايخ الذين ينتسبون إلى السلفية يعلقون الشباب بالمذهبية ويحثونهم على التمسك بالمذهبية وعدم الخروج عن المذهبية أعوذ بالله أين دعوتكم من الكتاب والسنة والتمسك بمنهج السلف الصالح رضي الله عنه مع العلم أن مذهب مالك ومذهب الشافعي أحيانا كثيرة لا يكون المذهب لا لمالك ولا للشافعي ولا لأحمد ولا حتى لأبي حنيفة إنما أصحابه والذين بعده غيروا وبدلوا واستخرج أحكاما من عندهم فأنت تتعصب لمالك لكن القول ليس لمالك أصلا وأصحاب المذهب يعترفون بهذا إما أن يكون مالك له قول مضاد ومخالف للقول المنتشر في مذهبه أو لا يكون له قول في المسألة أصلا لكن أصحاب المذهب يخرجون القول تخريجا على أصوله هذا موجود فتجد الشخص متعصب لمالك ومالك ومالك لكن هو لا يأخذ بقول مالك تجده يأخذ بقول ابن القاسم أو غيره من أصحاب مالك وهو لا يدري مسكين بارك الله فيكم نحن لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى لا باتباع مذهب المالكي ولا الشافعي ولا غيرها من المذاهب أمرنا الله باتباع الكتاب والسنة واتباع مذهب السلف الصالح رضي الله عنه المهم؟ الا تأتي بقول جديد لا سلف لك فيه أما أن تأخذ قول رجل واحد وتجعله دينا كما نجعل نحن قول النبي صلى الله عليه وسلم دينا فهذا باطل وربما يصير كهيل الكفر كما قال الشيخ تحذر بارك الله فيك من هذا الأمر بعض أهل العلم أهل الفضل تجده على مذهب من المذاهب لكنه لا يتعصب إذا خالف المذهب الدليلة أخذ بالدليل وترك المذهب مع أنني أنا أقول لك وهذا الذي تربينا عليه الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح احرص على ذلك وعندك بحمد الله من الكتب ما يكفي لتعرف مذهب السلف رضي الله عنه في العقيدة شرح حصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللكاء الشريعة للآجري السنة للخلال السنة لعبد الله بن الإمام أحمد كتاب التوحيد لابن خزيمة هذه كلها كتب وغيرها يبين لك منهج السلف الصالح في العقيدة والمنهج في الفقه كتاب الأوسط لابن المنذر أضغل كتاب في هذا التلمذي رحمه الله يحرص حرصا شديدا على بيان مذهب السلف أهل الحديث يقول وقال أصحابنا ويعني بهم أهل الحديث كما يفعل ابن المنذر في الأوسط أهل الحديث هم السلف الصالح رضي الله عنهم الإمام البخاري في تبويباته كثير منها من هذا القبيل المصنف للنبي شيبة المصنف لعبد الرزاق فيها الكثير من نقولات مذاهب السلف الصالح رضي الله عنه لكن كتب المنذر مختصة في هذا تعتني بها الإشراف والأوسط والإجماع والتعصب للأشخاص بارك الله فيكم داء ما زال مستمرا إلى يومنا هذا ما زالت الفتن تتجدد وهذه الفتن جعلها الله محنة للعباد حتى يميز الخبيث من الطيب فيتبين عندك الرجل الذي يريد الحق ويتبع الحق والرجل الذي يتعصب للرجال فأنت تحرس، تتأنى عند وقوع الفتنة تتأنى وتصبر وتنظر وتبحث حتى إذا تبين لك الحق تنصره وإذا لم يتبين لك الحق تسكت وتعتزل الفتنة هذا معنى الفتنة متى تكون الفتنة فتنة إذا لم يظهر الحق من الباطل عندك أو كانت المفسدة الدخول في هذا الأمر أعظم من مصلحتها عندئذ تعتزل هذا الأمر أما إذا تبين لك الحق من الباطل وكان دخولك في هذا الأمر فيه إظهار للحق ونصره لأهله وجب عليك أن تنصره والداء الآخر اعتزال أقوال أهل العلم مطلقا وعدم المبالاة بها هذا يؤدي بالإنسان إلى الشذوذ إلى الاتيان بدين جديد وهذه مفسدة عظيمة يؤدي بك إلى الانحراف شيئا فشيئا لا نتعصب العلماء ولا نعتقد أن عالما من العلماء لا يخطئ أبدا جميعهم يخطئ ويصيب ولكن في نفس الوقت نستأنس بأقوالهم ونستضيء ونستنير بها فلا نشذ لا نخالف السلف الصالح رضي الله عنهم خصوصا إذا كانت المسألة موجودة في كلام السلف فلا نبغي عنها بديلا إذا اتفقوا فهو المنهج الحق وإذا اختلفوا رجحنا بالأدلة لا نتعصب لشخص لا من السلف ولا من غيره ثم إذا لم توجد المسألة في أهد السلف نظرنا في أقوال العلماء السلف الذين هم مضوا على طريقة السلف ووصولهم وصول سلفية يعتمدون الأدلة ونستضيء بها ونستنير ونستأنس وننتقي من أقوالهم ما يوافق الدليل ونرجح بناء على ذلك هذا ما أراد الله منا وهذا ما أمرنا به ولا يجوز لنا أن نتعصب للرجال ولا أن نشذ ونخالف ونأتي بما لم يأتي به الأوائل والله أعلم والصلاة الله لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات على هذا الدين المستقيم إلى الممات والله أعلم